ويخشون ربهم ويغافون سوء الحساب والذين صبوا متضاوأ وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا من ما رزقناهم سرا وعلانيتهم ويدرؤون ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدهار جبنات عدل يدخلونها ومن صلح من آبائهم نحمنا ما آمن وازواج وذريات ولا لائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار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 الله يبسط الرزق لمن يشغل آه, آه ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه